يا نبرس الهدايا محمد يا محمد الك عندك شكايا محمد يا محمد يا محمد يا محمد الك عندي محمد رسول الله منار البشرية خبر أن دف ع رسول الله من البشرية خبر عن دف علو لا دارك هجمة الصحبة البغية لا دارك هجمة الصحبة البغية وفاطم لا يذب حامل حامية وفاطم لا يذب حامل حامية يجوها وروعها محمد يا محمد وبس يتضربها اجوا حوراء محمد يا محمد وبس يا تضرب محمد محمد اجوا يا, يا سيد الدار العفيف بعد ما تنصب ظالم خليفه او ياهم صيب حلت بالسقيفة او ياهم صيب حلت بالسقيفة تغير كل معنيك الشريفة ودارك آية مختار محمد يا محمد جو شبه بالنار محمد يا محمد ودارك آية مختار الجو شباها بالنار محمد يا محمد وفاطم ينكسر منه ضلعها وتزيد المصيبه بيها وجعها وفاطم ينكسر منه ضلعها وتزيد المصيبه بيها وجعها اذاك الظالم بصوته ضرب غا الظالم بصوته ضرب تضربها وحج هيا طاغ غصب غير صراخب صاير الباب محمد يا محمد, محمد يا محمد صراخب صاير الباب محمد يا محمد رسول الله من البشريه خبر عند بفعائل الاله ومايا رسول الله منار البشريه خبر عند بفعائل الاله ومايا لدى رك هجمه الصحبه البغيه لدى رك لا يذبحى م رحمت يا ijahawrawwa haa muhammad ya muhammad obas ya tadrib haa muhammad ya muhammad ijahawrawwa haa muhammad ya بعد ما تنصب ظالم خليفة. ايجوا يا سيد الدار العفيفة. بعد ما تنصب ظالم خليفة. اياح مصيب حلت بالسقيفة. اياح مصيب حلت تغير كل معانيك الشريفة. ودارك آية مختار. محمد يا ا جو شباغه